الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا أي هديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقفنا عند باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء في حديث رشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف هو الكنف يحيى بن يحيى شيخ الإرمام مسلم حدثه حماد بن زيد وقال أخبرناه شيء حماد في رواية حماد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في رواية قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخلاء الخلاء والكنيف والمرحاض كلها بمعنى واحد وهي موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة قوله كان إذا دخل إذا دخل هنا بمعنى إذا أراد الدخول وليس بعد الدخول وليس بعد الدخول كما في قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم أما الخبث والخبث كليهما صحيح بضم الباء وسكونها يريد ذكران الشياطين وإناثهم واختلفوا في معنى للخبث والخبث اختلفوا في معنى فقيل هو الشر وقيل هو الكفر وقيل الخبث الشياطين والخبائث المعاصي قال ابن العربي الخبث في كلام العرب الشيء المكروه فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الملل فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو الضار واضح واضح يعني على حسب السياق على حسب السياق الذي يقال فيه وهذا الأدب مجمع على استحبابه اللي هو الدعاء عند الخول الخلل ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء والله أعلم الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء عن أنس قال اقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم وعن أنس انه قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام اصحابه ثم جاء فصلى بهم الرواية الأخرى قل انس عن قتاده قال سمعت انس يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من انس أنا الراوي عن قتادة لو شعبة قلت سمعته ولا قتادة عن انس أي من عارف مين اللي قال له كده شعبة شعبة بيسأل قتادة سمعته من انس قال إي والله وعن انس رضي الله عنه قال اقيمت صلاه العشاء فقال رجل لي حاجه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا وده آخر كتاب الطهارة الكتاب طال أوي صح؟ <تصفيق> وده آخر, آخر مجلس إن شاء الله في هذا الكتاب في هذا العام إن شاء الله قوله نجي لرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل معناه مصار له يعني يسر له بشيء والمنجاه التحديث سرا التحديث سرا وطبعا يقال رجل نجي ورجلان نجي ورجال نجي بلفظ واحد قال تعالى وقربناه نجيا وقال تعالى خلصوا نجيا أما فقه الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة يعني لو كنتم جماعة واثنين تناجوا هذا لم ينهى عنه إنما إنه إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون دون الآخر أو دون الثالث ليه حتى لا يقع في نفسه أنهم يتناجون بالكلام عنه وده في أدب رفيع جدا اللي هو مراعاة شعور الآخرين مراعاة شعور الآخرين قضية قضية ما تبقاش يعني زي اللي أنا عاوز أعمله او اقول لعور انت تعور في عينك أو ده أنا حط صابع الاثنين في عينيه كل هذا ليس فيه مراعاة لمشاعر الآخرين والإسلام دين الرحمة دين التعاطف والتواد فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فما بقى بقت مين أقول صحنا كنا بنتكلم في موضوع مش عاوزين يشترك معانا لا يبقى النهي مقدم على كلامكما الأصل أنت تسكت وإذا انصرف تكلم وإلا فلا حتى لا يقع في نفسه شيء ومراطح حوال الناس إخواننا مطلوبة مطلوبة فلان مثلا يعني عنده مثلا طبع عنده أنه هو مثلا شعوره رقيق فإن فعش أعامله بخلافنا يكن أو بخلافنا ما اعتاد عليه طالما أن المسألة لا تصطدم مع مع الشرع وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة ولكنه مكروه في غير المهم أنه في ضرورة من الكلام بعد إقامة الصلاة لا بأس بذلك إن كان في فيه مصلحة راجحة كان فيه مصلحة راجحة والا فلا بمعنى انه لو لم ي... لم لو اذا كان هذا الكلام لم يكن فيه مصلحه لا يجوز الكلام حمله العلماء على الكراهه وعائشه رضي الله عنها بس لا انا لا اذكر ثبوت الاثر انها كانت تقول اذا اقيمت الصلاه فلا يعرف بعضنا بعضا ليه للاقبال على الله تبارك وتعالى بخلاف ما نجد بعض الناس مثلا ممكن يمزح وقت الإقامة ممكن يرفع صوته دي مسألة بتأمينها في الاعتكاف على وجه الخصوص الصلاة قام والمسجد كله في ضجيج ما أدري لما ليه صلاة خلال الصلاة قيمت الأصل إنسان يتأهب ويؤهل نفسه للوقوف بين يدى الله تبارك وتعالى كثير من السلف كان إذا قام للوضوء ينطفض كأنه كالفرخ البالي ليه لأنه سيقف بين يدى الله تبارك وتعالى هذه المعاني ضاعت منا كما أن هناك معاني كثيرة لا سيما في الصلاة ضاعت عنا معاني كثيرة جدا وقص على جميع العبادات أو على سائر العبادات وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة على إيه تقديم الصلاة هل هو ترك الصلاة لا ما قالش هنا أترك ما قالش ترك الصلاة قال على تقديم الصلاة بمعنى إنه هناك ضرورة من الكلام مع هذا الرجل في هذا الوقت وهذا وذلك الحين فمن الممكن أن الإمام يقيم الصلاة لمصلحة الراجحة يمهل الناس يعني يترك الناس لفترة فترة طبعا زمنية قصيرة حتى ينهي هذه المصلحة الراجحة وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى أقيم للصلاة فقال على رسلكم فتذكر أنه لم يغتسل فدخل فاغتسل ثم رجع عليهم هم وقوف كما هم هم وقوف كما هم وغيره أظن على ما أذكر ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه لما نسى أن يصلي الوتر فأول ما دخل من المسجد لأنه هذه السنة الأصل أن الإمام يدخل عند وقت الإقامة فيقيم المؤذن أول ما يرى الإمام داخل وطبعا اصل في المساله دي ان يكون في اتفاق بينهم عن وقت وقت الاقامه ما لم يشق على الناس ما لم يشق على الناس فقال على رسلكم فصلى الظهر وهم قيام وهم قيام ثم بعد ذلك صلى بهم صلاه الفجر وفيه ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب يقول قد اختلف العلماء العلماء فيها على مذاهب اختلفوا على كم مذهب ثمانية مذاهب في تمن أقوال في المسألة هل النوم ينقض لضوء أم لا القول الأول أن النوم لا ينقض لضوء على أي حال كان النوم لا ينقض على أي حال كان لا كثير ولا قليل وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلس وحميد الأعرج وشعبه المذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال. يبقى الثاني بخلاف ضد الأول عكس الأول وهو مذهب الحسن الوصري وهو مذهبه الحسن الوصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن رهوي هو قول غريب للشافعي قال ابن المنذر وبه أقول قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم مذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال ينقض بكل حال وأن قليله لا ينقض بحال وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه يبقى المذهب الأول النوم مطلقا ينقض اللوضوء المذهب الثاني لا ينقض اللوضوء المذهب الثالث كثيره ينقض وقليله لا ينقض مذهب الرابع انه اذا نام على هيئه من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقد وضوؤه لو نام على هيئه من هيئات الايه لا ينتقد وضوؤه سواء كان في الصلاه او لم يكن وإن نام مضطجعا او مستلقيا على قفاه انتقاضا وهو مذهب ابي حنيفه وداود وهو قول للشافعي غريب قول الشافعي غريب عنه مذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراع وستاجد روي هذا عن الإمام أحمد بن حمل يعني غير نوم الراع وستاجد لا ينقض لا ينقض الوضوء مذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد فقط نوم الساجد فقط وهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله مذهب السابع انه لا ينقض النوم في الصلاه بكل حال وينقض خارج الصلاه وهو قول ضعيف للشافعي اما المذهب الثامن انه اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الارض لم ينتقد والا انتقض يعني جلس ومكن مقعدته من من الأرض في الحالة ديت ينتقد لا لا ينتقد وإلا انتقد إن لم يمكن مقعدته من الأرض ينتقد وضوءه سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها وهذا وماذا بالشافعي طيب هنا سؤال هل النوم حدثا هل النوم حدث ما ظنّت الحدث النوم في في حد ذاته ليس حدثا ولكنه ما ظنّت الحدث أو خروج الريح شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله رجح القول بالقول الايه رجح الثالث رجح القول الثالث وطبعا الا في بالادراك ان ادركه يعني ممكن يجلس ويدرك ما يدور حوله يدرك ما يدور حوله ويدري من حاله ومن حال نفسه انه اخرج ريحا ام لا و يعني لم يشعر لم يشعر لذلك العلماء قالوا أن النعاس لا ينقض الوضوء بحال النعاس لا ينقض الوضوء بإيه لأن اللي هي السنة المقصود بالنعاس السنة اللي هي السنة اللي هي الغفوة الغفوة اليسيرة هذه لا تنقض لا تنقض الوضوء يبقى الراجح لقول الثالث أن كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض والمسألة دي مرتبطة بالإيه بالإدراك الإدراك والشعور بخروج الريح أم لا ممكن الغفوة يحدث منها يحدث منها والراوي قال لهم كانوا يجلسون يجلسون يعني ينامون وهم جلوس والمسألة دي على فكرة مسألة يعني كثير من أهل العلم غير الثمان أقوال دول بعض الناس كان يرى أن الوضوء القليل لا ينقض الوضوء ففي مجلس من المجالس نام رجل بجانبه وهو يحدث فخرج منه صوت فقال كن فتوضأ فقال ما أحدثه حتى أتوضأ قال بل أحدثت قال ما أحدث فيقول منذ ذلك الحين وأنا أفتي أن النوم القليل والكثير ينقض الوضوء <تصفيق> غير فتواب <بسابر>. سبب <تصفيق> هذا الرجل، أه. اصل لا اصل ممكن الغفو دي تسمى نوم، هي مظنة خروج الحدث، يعني النوم الكثير اللي هو ثقيل يعني مش معنى كثير طول الفترة الزمنية، لا ممكن تنام نوم تقيل عشر دقايق خمس دقايق، أنا فاهم ولكن هي أنت بتشعر وأنت في حال الإيه استنى، تشعر بنفسك وتشعر بما يدور من حولك. حتى تشعر بنفسك أنت أخرجت ولا ما أخرجتش وعلى كل الاحتياط مطلوب الاحتياط مطلوب <تصفيق> لا على النقد لا لا انا أنا دلوقتي أنا أصلي شعرت بالنعاس خلاص بنعس يعني أنا واقف كده وحسيت أن أنا فيه إغفاءة فإنبي السلام قال إيه لا بقى روح جتاح نام نام أفضل ليه حتى لا تختلط عليك الأمور إذا ثقل عليك النوم يعني أنت دلوقتي ما زلت لسه بتقرأ فمن الممكن لنسان يثقل ومن الممكن لنسان عقله يغيب فيبدأ بدل ما يدعو لنفسه يدعو على نفسه ولذلك أنا أهب بكم يا إخوانا أحيانا الأئمة في رمضان بيخط في الدعاء خلي بالكم وتجد دعاء عليك وانت تقول امين لا خلي بالكم بقول ايه اه بتحصل يعني بتحصل وبتحصل كتير جدا ممكن الامام يكون اوجهد في اخر ليل مثلا ويجدع لنا يدعو علينا وحصلت الله قدام كتير فولا اخوه امين لا خلي بالكم <تصفيق> خلي بالكم الحاجات اللي زي كده يعني الحاجات دي ممكن بدل ما يدعو لنا يدعو, يدعو علينا كل اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها يعني طبعا النوم له حكم خاص النوم له وقلنا التفصيل في المسألة أما زوال العقل بسكر أو جنون أو غير ذلك فهذا ناقض للوضوء بالإجمع ناقض للوضوء بالإجمع وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقد ضوءه بالنوم مضجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ فإن قلبه تنام عيناه وقلبه لا ينام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وده طبعا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما يجيش واحد يقول لا ليه في رسول الله أصوة حسنة لا لا يحل وانت أنت لك أحكام أحكام خاصة بيك لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تفرط بخصائص كثيرة وهي لنا من الممكن تكون حل له حرام علينا أو العكس أو العكس زي مثلا الأشياء التي كان يعافها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكلها زي الضب مثلا كانت نفسه تعافه ولكن حرمه لا لم يحرمه زي البصل والثوم كما ذكرنا من ذي قبل مه ما هنرجع بقى لحتة النوم كان ثقيل ولا لأ أصلًا ما. ما حسب حل إنسان ده يعني نفس الكلام تماما هنقول النوم القليل ولا الكثير هو هو حاله إنه بينوم نوم تئيل ماشي هو لو إحنا قلنا أن واحد نام نوم تئيل هي هي في الحكم رحمك الله لأ أنا لنا لمحته من الإمام النووي رجح المذهب الأخير. قول الشافي الأخير, الأخير اللي هو ممكن مقعدة من الأرض أو لم يمكنها هو مال هو طبعا تلميح ومعنى تلميح بهذا القول إن هو رجحه يقول قال الشافعي والأصحاب لا ينتقد الوضوء بالنعاس وهو السنة قالوا علامة النوم أن فيه غلبة على العقل هي دي بعلامة النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس أما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفطر فيه الحواس من غير سقوطها ولو شك هل نام أو نعس فلوضوء عليه هنا في محل نظر شك يعني ايشك هل نام أو نعس م? يعني هو لم يدري هل هو نام واستغرق في النوم ولا نعس هو مش عارف مش عارف يميز بين هل هو نام ام نعس يبقى هنا الوضوء احتياطا الوضوء احتفت كما قال الإمام النووي يقول ويستحب أن يتوضأ طيب لو تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعدة من الأرض أم لا شك هل هو ممكن مقعدته من الأرض أم وده اللي يبين الإمام النووي اختار لإيه؟ المذهب الأخير المذهب الثامن فقال لم ينتقض وضوءه ويستحب له أن يتوضأ يتوضأ مبابل إيه الاحتياط ولو نام جالسا ثم زالت إليته أو إحدهما عن الأرض فإن زالت قبل الانتباه انتقض ضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير غير ممكن المقعدة وإن زالت بعد الانتباه أو معه انتباه من إيه؟ من نوم يعني زالت إليته عن الأرض بعد الانتباه من النوم أو مع الانتباه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض ضوءه لأن هنا عند أصبح عنده إيه؟ يقين أصبح هنا عنده يقين ولو نام ممكنا مقعدته من الأرض مستندا مستندا إلى حائط أو غيره لم ينتقد ضوءه سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن يعني أعوز أقول وممكن قاعد احتبيا قاعد كده ويسند على جدار لو يزيل هذا الجدار فسقط يبقى كان نايم ولا ما كانش نايم طب في الحالة دي ينتقد ضوء لا على كلام النووي أنه لم ينتقد ضوء طيب قال بأن لو أو لم يكن ولو نام, ولو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه الاحتباء معروف طبعا عارفينه هو لأكثر من صفة ارفع رجلك التانية كمان أيها وامسك بأيديك الاثنين هي ده الاحتباء دي صفة من صفة الاحتباء أحدها لا ينتقد كالمتربع والثاني ينتقد كالمضجع والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق اليتاه على الأرض انتقضا وإن كان ألحم البدن يعني كانت ثقين سمين بحيث ينطبقان لم ينتقد والله اعلم وكده احنا خلصنا المنهج ها؟ ايه الربط إيه في بينهم الأخ يقول هل هناك ربط بين الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي وبين إذا قاب أحدكم من نومه أو إذا استيقظ أحدكم نومه فليغسلها ثلاثا هو الراجح أنه نوم الليل ولذلك بعض الهما ألف جزء اسمه البيتوتة نوم الليل باتت يده فباتت والبيات لا يكون إلا من نوم الليل وليس من نوم النهار النوم أكثر نوم في الليل. نعم. هو رجحوا الإمام النووي لس إنه صحح الحديث. المرجع. والله ننصحكو يعني إن أنتوا بشيءين. ودول مهمين جدا جدا لطالب العلم النية الصادقه والهمه لعليل يعني لما تنظر لدول العالم كلها دول العالم يعني أنا بعمل مقارنة بين المسلمين لا في مصر والمسلمين الذين اسلموا حديثا وبنظر للعصبية اللي موجودة في مصر من غير المسلمين واللي موجودة بره لغير المسلمين في مصر طبعا فوجدت أن أكثر الناس تعصبا لغير الإسلام نصارى مصر متعصبين جدا لدينهم ولذلك ترى أن في أقل جدا لأن تدخل الإسلام في مصر خلاف الدول الأوروبية الدول الأوروبية لو وقف واحد وتكلم عن الإسلام كلمتين ثلاثة ترى أن الله تبارك وتعالى يفتح عليه في هذا الكلام يفتح صدوره كثير من الوقوف وهناك احنا هنا في مصر طبعا بنادي بالديمقراطيه انظر بقى لتعريف الديمقراطيه في مصر وانظر لتعريف الديمقراطيه في امريكا في المانيا هتجد ان كل واحد بيتكلم حسب ما يريد ولذلك الديمقراطيه عندهم لم تنضبط بتعريف ولا بضابط الى الان مختلفين بعضهم ينكر على بعض لما تأتي وتتكلم بالإسلام يعني هنا تتكلم بالإسلام هات أقصى واحد أقصى واحد في الشرق بيتكلم بالإسلام نفس الكلام هو هو أقصى واحد في الغرب يتكلم عن الإسلام هو هو فأنا بصراحة لما بعمل البحث ده شعرت بمدى تقصيرنا شعرت في الحقيقة أننا لا نستحق العيش. إن في ناس تقوم بالدعوة الله تبارك وتعالى بكل قوتها كل قوت والعجب مش من اللي بيدعو بقى العجب من اللي بيسلم ويأتي ويدعو علينا كمسلمين يقول حسبنا الله نعمة وكيل فيكم يا مسلمون لأنكم تركتمونا كل هذا الزمان بغير دعوة إلى الإسلام طبعا والشيء بالشيء يذكر طبعا امرأة كانت عارفين ايام التحالف بتاع القوات اللي هنيتو ما كانوا في المملكه العربيه السعوديه المرأة تعتبر رقم ثلاثة في يعني في مكان ما يعني مكان ما رقم ثلاثة بعد القائد يعني يعني القائد وبعدين واحد كمان وبعدين هي قصه اسلامها في منتهى العجب حمك الله كان في واحد باكستاني مسلم كان راح القائد بتاع القاعدة دي القاعدة العسكرية دي فالمرأة ديت رايحة جاي عليك فمرت ساعة مرت ساعتين مرة ثلاثة شايف الرجل هي رايحة جاي بتخلص إجراءات أوراق وكده فشاف الرجل جالس ومتحركش فقالت له انت بقالك ثلاث ساعة رايحة جاي عليك ماذا تريد؟ قال أريد القائد أن أكلمه في شيء فدخلت للقائد له فيه رجل بره قال له منه ده مسلم شفت بقى استحقاره واستزباله للمسلمين سيبك منه ده مسلم لا تلتفت إليه قالت لا أنت قائد ولعله يأتينا ببعض الأخبار التي تفيدنا في هذه القعدة فالمهم أنه أزله بالدخول يقول وأنا خارج حبيت أن أنا أزدي لها معروفة أنا أزدي لها جميلا فأعطيتها كرت كرت عليه اسمه وتليفونه بس هو ده الله قدر يعمله يعني فيقول بعد فترة من الزمان وجد هذه المرأة تتصل به تقول له أنا ما عنديش دوام بعد استعى تسعى بالليل فأنا أريد أن أنا أجلس معك ومع أسرتك الله إخوانا أنا أسمع الكلام وأتذكر قول الله تبارك وتعالى فمن يريد الله وأيهديه يشرح صدره الإسلام بكلمة بحرف بابتسامة يعني الشيخ السوري اسمع عدي على رجل كافر فالشيخ بقى بيسلم على الناس كلها فابتسم للكافر ابتسامة فأما ابتسم للكافر بيسأل رجل بجانبه قال له من ده قال له ده الشيخ السوليس إمام الحرم قال له ما شاء الله يعني هو بشوش كده ووجهه مسامح الذي يريد أن يدخل هذا الدين ماذا يا صدق شفت عشان ايه والله إخواننا نبقى بالإخوة بوزه كده مش شبرين مترين ومقطب جابينه قوي عمل كده يقبلك وانت بلحيه زيه مره من ذلك كأنك بعوضه والله سعدت أنا أتمنى أن الأرض تتشأ وتبلعني أفضل أفضل لي أرحم لي يا والله العظيم أرحم لي إن هو ما يلقيش سلام وأنا واقف مثلا يا اخي ده إحنا ستة في تسعة ده إحنا طلب عرض بسم الله إن شاء الله يعني. وظهرين واللحية ظهر الحمد لله أيها ممكن لما تبقضي شوية تظهر أكتر فيعد عليك الأخ صاحب اللحية ولا يلقي السلام أنت نفسك كمسلم بتتاذى قديما من فترات طبعا يعني انتم ما ادركتوش الثمانينات والتسعينات كان الاخ يشوف اخوه على رايه الشغل الحيوان يجري عليه ليه من جنسه شكله على شاكلته دلوقتي الاخ يشوف الاخ يدار وشه منه في منتهى العجب انا لا ادري لما احيانا الانسان بيتهم نفسه المفروض اللي واقف هو اللي يلقى الماشي مش كده انتم ساكتين ليه الماشي ولا اللي القال فانت عوز يعني تأخذ الأجر الاجر فهتهم تقول له سلام عليكم ام دار وشه كمان ولا انا مبالغ بيحصل فكان زمايلي دايما في العمل يقولوا أنتم ما بتلقوش السلام غير على بعض فكنت ارد عليهم قلت لهم والله وصلنا للزمان الذي لا السلام لا على بعض ولا على غيرنا غربه غربة عجيبه والله العظيم يعني احيانا اكاد ان انا ابكي, أبكي من ان يصل بنا الحال الى هذا الحد بالرغم من إن ابتسامة من الشيخ السودس دخلت واحد الإسلام ابتسامة وطبعا في قصص كتير جدا ناس كتير جدا دخلت الاسلام بسبب موقف والله دكتور دكتور دكتور عالمي مشهور مش فاكر في ألمانيا ولا في أمريكا كان في مصر هنا فانت عارف الشعب المصري شعب ظريف شوية لما يشوف واحد اجنبي كله تلمح حوله فالراجل اشقر طبعا والودة كان أصمر أمحي كان عنده 14-15 سنة فكان يشوف الدكتور ده ماشي في الشارع فيبص له قوي كده فالدكتور يبص له والواد ده له ايه فكان يقول له الولد سلام عليكم يقول له سلام عليكم فالتاني مش عارف هو بيقول ايه فبقول رحت المكان اللي انا فيه وقلت المصريين علموني كلمتين مصري فعلموه ازيك كعسل عسل كجميل مصر بقى علمت الدنيا كل حاجة فأقول كنت انتظر وأقول وإيه وإيه إن أنا لازم أمشي في الشرق ده عشان أقابل الولد عشان لما أقول لي السلام عليكم أقول له إزايك عسل إزايك جميل فشوف ابتسمته أبقى مرتاح نفسي النودي يبتسم وأنا ماشي كده وهزر معاه يقول والله إن هذا الولد وتصرفاته هي التي أدخلتني في دين الإسلام وهذا الولد أنا لا أعرفه الآن لعله كبر وتزوج وأنجب ولم يعلم أنه السبب في دخول الإسلام المهم من ستتي ديت لما لقيت الباكستاني أنا عاوزة أجاء زورك فبيقول خدت زوجتي ورحت جبتها ودخلنا البيت شربوا شاي المهم حطت زوجته العشاء يقول فجلست معنا طبعا هو مش ملتزم هو مسلم عادي يعني ولكن شوف بقى يعني هو معلم ولاده تعليم الإسلام فقعدت معهم على المائدة فقال الأولاد بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عفاة النار طبعا بغض النظر بقى عن صحه الحديث من ضعف عشان ما حدش يقول لي انت بتستدل بالحديث ده ما كنت في محاضره اول امبارح بقول له ام محمد الفاتح كانت بتخرج تقول له يا بني خلف هذا النهر القسطنطينيا مثل ما قال ان اللي يفتحها اسمه محمد انا عارف ضعف الحديث ولكن المراه تعتقد صحه الحديث بعد ما خلصت المحاضره الاخ ساب كل الدنيا وجاي يقول لي حضرتك قلت كذا قلت له اه ادري ان الحديث ضعيف ولكن احنا بنقول المراه بتستشهد بيه على صحته عندها هلأ هل بس العوام كده عرفوا من الحديث وحضرك قلته قلته أخي سبحان الله القضية منتهية يقول لي لأ لازم نبين للعوام ان انت قلت الحديث ضعيف قلت له ماشي ان شاء الله بين للعوام ما تبينش العوام فقال له علمني الهيفة يا با قال له تعالى في الهيفة والصدر المهم جات الست لما سمعت باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار قالت ايه ده كلت فلما أكلوا قالوا الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقناه من غير حول منا ولا قوة قالت لا في حاجه غلط فيطلوا ماذا يقول هؤلاء الأولاد فقال لها كلمة إن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا ومما رزقنا هذا الطعام وأعطانا يد ترفع هذا الطعام إلى الفم فيجب علينا أن نسميه نذكره في بداية الطعام ونحمده أن رزقنا هذا الرزق بعد الطعام فقالت أعطني شيئا يتحدث عن الإسلام يقول أعطتها مطويات بسيطة كده وبعد أسبوعين اتصلت بي الباكستاني لسه بيحكي قررت له أنت ما شفيتني هناك أشياء في الإسلام لم تكن في هذه المطويات أنا أريد أن أتعمق وأعرف كل ما في هذا الدين الله أمهليني المهم أنه راح جاب لها المصحف مترجم باللغة الإنجليزية وراح جاب لها كتب تتكلم عن الإسلام فاعطاها الكتب وطبعا أنت بتعطب تنسى تنسى أن حصل موقف فبقول بعد فترة اتصلت بي قالت له الذي يريد أن يدخل في هذا الدين ماذا يصنع آتيك آتي إليك تقول لي لا لا ده في ناس متخصصة طبعا انتوا عارفين ان في الدول العربيه في مكاتب متخصصه للجاليات الاسلاميه اللي تسلم أشياء اشياء والله يا اخوانا لو تعلمونها تستصغر نفسك وتستشعر ان انت مش عايش طبعا هنا في اسكندريه في دار تبليغ الإسلام جمعيه تبليغ الاسلام رحت رحتها وزرتها وكان لي الشرف ان انا ازورها بصراحه متواضعه جدا فيها 120 لغه تتكلم عن الاسلام والتيم اللي شغال هناك طبعا أنا مش عاوز أقول لكم لأن إحنا أحيانا بنتحاص لك وبنقف في أشياء غريبة شوية صف إخوة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في سعيهم ما بيناموش وبيدخل في دين الله تبارك وتعالى ألوف مؤلفة بسبب الرسائل اللي بتطبع والكتب اللي بتطبع دي المهم يعني الشاهد فخدها وداها المكان لدار إرشاد هنا بقى القضية جلست أمام الشيخ قالت له أخبرني عن الإسلام قال الإسلام ان تشهد ان لا إله لا قالت له لا أنا عاوزه ما وراء ذلك قال لا بس تعمل حاجات دلوقتي وبعد كده تتعرفي انتقل بشهادتين وبعد كده تعرفي أمور دين قالت له لا أنا قبل أن أكون من هذا المكان لابد أن تخبرني قلت, ستي خلي قلت له بس سأقف فينادى الله تبارك وتعالى شفت بقى وأقول له يا رب إن هذا الرجل عالم وكتم عني قال لا لا لو المسألة بقى فيها وقوف وهتختص مني يوم القيامة لا المهم إنه هو قالت له الإسلام فيه حجاب للمرأة قال فيه حجاب بس انت اللي قلتي جاوب على الاسئله قالت له قول فتكلم معه قالت له عملي كله يختلط كله بالرجال أأترك العمل فيقول فصدمتني النسوان دلوقتي عندنا في مصر بتدور أنها تروح تشتغل مع الرجالة في وسط الرجال فأترك العمل فقال لها أنت اللي طلبت الجواب قلت له عن استقيل. فيقول فسكت استقيل يقول فسكت راحت أيلة استقيل يعني هي فهمت الجواب من سكوتها استقيل قالت سؤال أخير هل يجوز للمرأة إذا آمنت أن تكون تحت رجل كافر قال له بقول لك إيه أنت اللي طلبت هو وإنت اللي عاوز الجواب هو بقى بيقول لأن كل شيء أقول لها أنت بيقول لأن خايف أقول لها جواب يردها عن الإسلام هو ده كل همه فقال إن الإسلام حرم أن تكون المرأة تحت ولاية كافر فقالت إذن أرسل لزوجي رسالة يا الإسلام يا المفارقة قال له هس إلا هنا اصبري وقعد معه ستشهر سنة بحسن تتعلمي ولعله يسلم عليك قلت له لا أه. الآن هو عنده فاكس في المكتب راح تكدبه إلى زوجي الحبيب إني قد اعتنقت دين الإسلام والإسلام يحرم أن أكون تحتك وأنت كافر فإن كنت تحبني فالحق بي وإلا فالفراق وراح بعت الفكس لزوجها هناك في أمريكا ويقعد يقول ثم جلست تتكلم معي عن بعض فروع الإسلام ف ونحن جلوس جاء الفكس بالرد ما هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للزوج يقول فقامت وبعد فترة جاءت إلي والله ما عرفتها فقالت قد استقلت من العمل والحمد لله وهذا مالي كله كل ده مالي اللي أنا أخذته منين؟ من العمل 360 ألف دولار 360 ألف دولار خذها انفقها كلها في سبيل الله ألا لا أنت لست دخل الإسلام جديد تحتاجي دار تحتاجي مال بدل ما تخففي الناس خذ مالك واعملي في اللي انت عاوز قلت له لا هناك آية تؤرقني آية في كتاب الله تؤرقني لا أنام منها وقالوا اتخذ الرحمن ولده صح. الايه الآية ديت بتهزها تقول كيف كنت ادعي أن لله ولده المهم أنه أقنعها فعلا أنها تأخذ المال تتقود ببعضه وتتصدق ببعضه فإدلو لي رجاء أخير قبل أن أمشي من هذا المكان أن تجمع لي المسلمات اللاتي يتقن اللغة الإنجليزية لأنه لسه ما تعلمتش العرب طبعا تعرفين برضو المسلمين امريكيه ستلقي محاضرة طبعا كل الناس راحت فطبعا راح اليه القوم الفتيات بقى لابسه عبايه مفتوحه لشعرها لون الشرب اللي حطاه اللي حط طبعا مكياج كامل اللي حط رجل على رجل وهو يقول وافخاذها ظاهره والضحكات تملا الصاله وطبعا الاخوات اللي هم داعيات اللي هم بيتكلموا اللغه الانجليزيه قاعدين في الخلف وسايبين دول إيه قدام فدخلت هذه الاخت الامريكيه ولم يظهر منها ولا ظفر واحد دخلت سواد في سواد دخلت القاعة وجلست على المنصة فنظرت يمينا وشمالا فلم تجد رجال فكشفت وجهها ثم نظرت للفتاة التي في أول الصف ولكن نظرت بحدة كانها نظرة فيها عتاب يعني أنتم مسلمين أنتم مسلمين فلما نظرت إليهم بحدة اتعدلوا اللي فتح العباية قفلتها واللي مبينة شعرها غطاته واللي حط رجل على رجل نزلت رجليها ومسكت القرآن بمنها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الحديث مترجمة بشملها وقالت الحمد لله الذي هداني بكتاب ربي أو بسنة نبي صلى الله عليه وسلم ولم يهدني بامثال هؤلاء شوف شوف احنا كمسلمين تمسكنا بالاسلام عامل ازاي شوف مثلا في منتقبات تشوفها فاضل انها تمسك سجاد منتقبه وتسيء للنقاط للاسف مفيش حد بيوجه امثال هؤلاء واحنا كامه مسلمه فينا من الخلل ما فينا بالنادي بالديمقراطيه في مصر أخوانا الضباط جزاموا لخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم على موقفهم وهذه بصراحة يعني نقلة كبيرة جدا نقلة كبيرة وسبحان الله يعني العجيب أن هم متمسكين وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم فأسأل الله أن يثبتنا وإياهم ويمسكنا بالإسلام حتى نلقاه في لندن لندن دي عصمة إيه بريطانيا بريطانيا من أشد الدول عداء للإسلام في بنت امراه يعني التحقت بكليه الشرطه هناك بشرطه المرافق شرطه البلديه فبقت ضابط شرطه بقت ايه ضابط شرطه فبعد ما التحقت وبقت ضابط شرطه وتزاول عملها من الله عز وجل عليها بالهدايه الى الاسلام فاسلمت انتوا عارفين في عامله ايه دلوقتي عامله ايه نفس حاجه وبشتغل ضابط شرطه <تصفيق> عشان تعرف ان احنا بنكيل بميكالين هي المسألة مش مسألة دموقراطية وانت انت عاوز الدموقراطية بوجهة نظرك انت اللي تأثر على كل الشعب اللي موجود انت تقدر كل شعب على ما تريد انت انظر بقى اللي بتكلمه في قضية مثلا كنت بخطب الجمعة الماضية فتكلمت على ان كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم يأتي رجل ويقول مش وقته الموقف يا أخوانا مش من العلمانيه ولا اللي هم طلعوا قالوا ان مش وقته البلد بتغرق وانت جاي رب دقنك لا العجيب ان في طيار اسلامي يقول مش وقته مش حينه امتى طول عمرنا بنقول مش وقته مش وقته مش وقته مش وقته وصلنا لوقته هنعمل امتى امتى يعني للاسف الشديد بدل ما يقف ويقول نعم دي الحرية اللي أنتوا بتنادوا بيها علمانيين الألمانين واللي البراولين اللي بتنادوا بيها خلاص دعوا الناس وشأنهم لا سمحنا نا ضرري مشوق على غيري يعني أنا ضرري أنا مشوق على غيري واحد بيقول لي أنا مع اللي بيقول مش وقته رحت أبغى أنام وكنت هدي له بالألم على وش يقول الله عز وجل قولاً ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول قولاً وأنت تأتي وتقول مش وقته تقول الطاق الله عز وجل أنت موقوف مسؤول بين ذل الله تبارك وتعالى هل تتحمل وقوفك بين يدي وتقول يا رب انت امرت امرا قلت مش وقته قال اصلا أصل ايه طول عمرك بتقول اصل طول عمرك بتقول مش وقته مش وقته ايه مش... انت وقته البنت الالمانيه دخلت مول كبير قوي وقص واقف عمال يشتي من الاسلام وادعو للنصرانيه وهي ترد عليه طبعا انا مش فاهم حاجه بتكلم الماني بس انا شايف المنظر بس ولبس أشرب يعني مش لابس نقاب عشان نقول تزمت ارهاب وتطرف والكلمه دي متصدرتش غير من مصر ارهاب وتطرف ما طلعتش غير من بلد نحن ما تقلتش اللي هناك اللي اسلموا هناك ما تقلت لهمش ما تقلتش الكلمة اللي هناك البنت القصة عمال وهي تجابه هي تجابه راح سب النبي صلى الله عليه وسلم راح اطلط شاب الألم على مرأة ومسمع كل الناس وما زالت تتهجم عليه عاوزة تضربه لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم محدش قال لها بقى تعصب حد قال له ارهاب حد لا طرف الناس تدخلت وقع يفصلوا منهم هو برضه شغال يدعو وهي برضه قدامه بتناطح فيه تيجي انت تقول لي مش وقته امتى وقته امتى قلنا فاسألوا اهل الذكر سألنا هؤلاء قالوا ان ليس هناك قانون في الداخلية يمنع من اطلاق اللحي مش فاسألوا اهل الذكر الناس قالت كده ان ما فيش قانون في الداخلية بيمنع من اطلاق اللحي ياتي هذا استغفر الله ويقول ان اللحيه عاده عاده كيف يقابل ربه تبارك وتعالى قبل كده قالوا النقاب حرام ولا عاده ممنوع دخول المنتقبات الحرم الجامعي وانتم عارفين كيف فعلوا بالاخوات وكيف زلوا الاخوات المسلمين عشان بتقول ربي الله انت تنادي بالديمقراطيه فدع الناس دع الناس بره أخواننا ما فيش الكلام ده والله ما فيه الكلام ده ما فيش الكلام ده غير في مصر بس بنطبق هذا هذه الدموقراطية بحذافيرها طبع تظن ان الغرب الغرب ساكت لا الغرب شغال يطلع المفتي وقول عادة عادة خيبك اللهم الرجل طب انت قلت النقاب عادة والناس كلها قامت عليك وقالوا لك وجابوا لك الأدلة من الكتاب والسن ده 27 صحابي روء حديث اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتي انت حتى ترضي أسيادك الذين ترك عليهم وتخالف أمر الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عادة عادة طب ما ملتحي ليه إحلى بقى بكرة تقول لي أصل النبي قال خلف اليهود واليهود ملتحين بكرة يجي يقول لي كده وإحنا لازم نخلفهم قال هو خلفهم في كل حاجة وجاي يخالفهم هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فهون ممكن يأتي يقول لك بقى هون النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه صح يبقى أنت دلوقتي مش كل أوامر يلزمك انت تعملها ممكن يجي يقول لك كده صح طب وهنود فين وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه طب هي فين بقى من اللحية هنا خالفوا اليهود فإذا نهيتكم عن شيء فأتوا منه استطعتم؟ ولا فاجتنبوه؟ خالفوا يباهز النهي هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه المسلم باليهودي في كل شيء ما تقوليش بقى ده الكلام في الاعتقاد أما في الظاهر هم فيهم ملتحين بأنت ما تلتحيش طبعا هذا رد في منتهى العجب فلو أن أنت بتقول دلوقتي فإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم هندخل وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا خالف اليهود يبقى احنا كده خلاص اطلقوا اللحى وحفوا الشوارب معنى ذلك ان اللحى في الاستطاعة ولا مش في الاستطاعة وبعدين انت مدقى ليه ده دليل على ان هذا الصف يكره الاسلام وليس المسلمين وبيكره الاسلام اصلا والاسلام بيكرهه والاسلام منه براء وما يجي واحد يتكلم متسنن تقوم الدنيا ولم تقعد واحد تاني يتكلم تكلم كيف شئ تتكلم على اليهود والنصارى أو النصارى على وجه الخصوص يأتي ويرفع صوته يرفع صوته اذا تكلمت أن الله تبارك وتعالى كفر هؤلاء ولك سيبهم بحريتهم مش معنى هم اللي بحريتهم بيمشوا في الشوارع لابسينوا الصلبان في الشوارع مش معنى هم اللي بحريتهم اسمعني وده بحريته, وده بحريته وده بحريته يجي واحد من المتسنين يتكلم تقوم عليه الدنيا ولم تقعد أخرجوا قال لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أخرجوهم اصدروا هؤلاء لأنهم متمسكون بكتاب الله عز وجل وفي النبي صلى الله عليه وسلم متطرفو ارهابيوا متزمدوا مش ده الكلام اللي في مصر ما بتسمعهش برا فيش واحد يأجروا برا يقول مثل هذا الكلام إلا المتعصبة إلا المتعصبة منهم قضية قضية في منطقة الخطورة يا الدعوة أمانة الدعوة أمانة في أعناق الجميع ودينك أمانة وانت مسؤول عن هذا الدين وستسأل بيناد لله تبارك وتعالى هل فرطت وضيعت هذه الأمانة أم أديت حقها مسؤولي يا على عاطقنا ثقيلة ولازم نقوم نقوم لله تبارك وتعالى بنصرة هذا الدين ربنا قال ان تنصره ان تنصر الله بشرط إيه ينصركم انت انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره فالمساله انا ارىنا في منتهى الخطوره إحنا في منزلق كل يوم والتاني في منتهى الخطوره فلازم نكون على حذر وكل منا كل واحد منا يقوم بواجبه يعني قبل الانتخابات إخواننا كان كل يوم محاضرات كل يوم لقاءات بعد الانتخابات الناس نامت انا مش فاهم ليه الناس نامت ليه مش عارف هل خدنا صق غفران خلاص هندخل الجنة بدخلنا مجلس الشعب لا والله لا والله يا إخوان أنا قلت في بداية المحنة قلت يا إخواننا يبدو أن النعمة ثقيلة على السلفيين زمان لما كنا نشرد ونضطهد ونرمى في السجون ما كانش حلنا زي دلوقتي الناس كلها قاعده ومتكتفة قاعده بتتفرج لما مجلس الشعب قال دا الإخوة بيقولوا كذا دا بيحصل كذا وتركنا الدعوة بالكلية وإحنا من قبل كده قلنا يا الحزب ما هو إلا جزء من كل إنه منبسك من الدعوة الدعوة هي دعوة ستظل طول عمرها دعوة فين دورنا بقى في حمل الهم؟ فين؟ ليه الناس تتباوطق كده؟ ليه الناس تكسل؟ ليه؟ عشان إيه؟ لمصلحة مين يا اخوانا لمصلحة هؤلاء؟ والله يا اخوانا بيكرهوا الإسلام وإن كان اسمه عمرو واسمه وائل واسمه أحمد واسمه مح... والله بيكره الإسلام وإلا لما الشيخ محمد حسان قال إن إحنا نقطع المعنى مع الأمريكية وإن نجمع طبعا أنا بلغني إن هو اللي إبراشي عمل معاه لقاء وحب يعرش الشيخ محمد حسان أنا من وجهة نظري إنه مش يعرم محمد حسان هو مين هو بيطعن في الإسلام في شخص محمد حسان بيطعن في الإسلام وهذا الولد يتكلم بكل خل عن الإسلام مش عارف ليه بكل خل هو وعمر الكل بقى ده بيتكلم بكل خل لما تيجي من قضية من قضايا الإسلام والمسلمين تبصت لأيه اشتاد غريصا وجهه يحمر ولما تيجي تكلم عن النصارى دول أسيادنا ولازم يدوس على دماغنا ولازم نتطلهم لأن لهم مشاركة في الوطن هنا بقول ما لهمش مشاركة في الوطن احنا بنقول لهم مشاركة في الوطن ولكن بضوابط الشرع ولن يهنأ هؤلاء ولا هؤلاء الا بتطبيق الشريعه والله يا اخواننا كم من رجل وكم من امراه اسلموا الا وجاءوا قالوا منكم لله يا مسلمين منكم لله سايبيننا ازاي في الفتره دي كلها منكم لله حرام عليكم اللي تعملوا بتعملوه فينا الاسلام امانه يا اخواننا لابد ان نقوم نقوم بواجبنا تجاه هذا الدين إلا لم تستطع يا اخي اقعد يكنس المسجد نظف المسجد الواحد بيدخل مساجد بيقرف في مساجد بتبقى كلها مليانة حاجات والله الواحد سعاد بيقرف من الاستجاد بتاع المسجد خش اي مسجد هو انت لازم تكنس المسجد اللي انت مقيم فيه روح اخدم دينك بأي طريقة هات مطويات يا اخوة وزاحة للنازم اعمل اي حاجة اعذاراً الى الله تبارك وتعالى من بالعذار اوانا لست اجاد دلوقتي حالا شيخ بيحكي ان هو كان في طائرة كان هو وشيخ تاني فالمضيفه عريانة، نفسها فوق الركبه فبيقول له استغفر الله طب هنعمل قال له خلاص احنا مش هنطلب حاجه في الطيارة، لا ناكل ولا نشرب عشان ما تجيش تجاهنا خالص فبقول كنت مع نفسي بقول عمال اقول ايه طب انا معايا قصتها طب اديلها الشريط ده مدخل من داخل الشيطان ما ممكن ترفض فبيقول لي اللي جنبه انا عاوز ادها الشريط قال له يا عم يا دية، خلاص دي انتهت منفعش معها دعوة، دعوه كون انها تبقى اريانا في وسط دول كلهم خلاص فبقول عمال في صراع داخلي أداش شريط مداش شريط أداش شريط أداش مداش شريط في الأخير بقول إيه قلت والله لا مداش شريط وزي ما تيجي تيجي راح أنا أداش شريط الله فضله وطبعا هو بيغض بصر وكده راحت جابته أنا قلت له لو سمحت معكش أشرطة أو الزح على الفطر الله أنا أنا حاجة وبعدين خلي بالك أنا أدعو لك الآن لعل الله تبارك وتعالى إني هديك انهارت انهارت بكت بكاء ان قال له انت انت لي كمان الله بتدعيلك ان عصر الله تبارك وتعالى يهديكي وبكت ببكاء شديد جدا لفتت نظر كل اللي في الطير بسبب شوف الشيخ اللي جنبه قال له خلاص دي منظر واحدة هتقول ربي الله بعد كده خلاص بسأله انتهي فقال له لكن دي امانة حتى تلقى الله تبارك وتعالى لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقوا أنت أنت والله يا إخواننا ممكن تقول كلمة ويمر عليها سنوات زي الملاكم ولا المصارع ده مش تاكر كان ملاكم ولا مصارع خد بطولة العالم راح بلد عربية من العرب بسم الله ما شاء الله عليهم يعني بينفقوا ملايين الدولارات بل بلايين الدولارات على الحيافات فراحوا عملوا له تكريم في بلد إسلامي فأخت محجبة خدت مصحف في علبة وطلعت الدتهاله له الناس ده ماشية خلاص هي أدت رسالتها طبعا بقى نتنطع ونقول الاختلاط والخلوة احنا مش بنتكلم في القضاء دي نتكلم واحده ربنا هدأ لحاجة زي كده راح دخلت قايت له تفضل خدوه ولماء دع بعشرين سنة بينظم مكتبته لا. قال يا افتكر الايه الوقت قال طب انا ما منظرش في البتاع ده ليه؟ فتح لقى المصحف ايه ده لا مصحف مش عارف حاجة فبدأ يقرأ فيه فشرح الله عز وجل صدره الاسلام من خلال قراءة القرآن قل هو الله أحد أدخل الدكتور عالمي الإسلام. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. فالناس دي منتظره منك كده شعرة. شعرة. وتدخل في دين الله تبارك وتعالى أفواجة. شعرة. في كتير جدا من الضلال اللي ضلوا الطريقة أخواننا محتاجين شعرة. شعرة مننا إحنا. واحنا نتكلم, نتكلم مع الناس. مشكلتنا أخواننا إحنا مقوقعين نفسنا في مساجدنا فقط. مسجدك آه قاعد فيه. ماشي أنا بقولش لأ. بس ما تقعدش الوحدة. لا يا أخوانا انتشروا. انتشر. من برك مسجدك. هو ده من برك. سواء من برك الإعلامي ولا من برك الدعوة. هو مسجدك. منبر هؤلاء كل الدنيا منابرها. بيقفوا في كل مكان ويكلموا في كل مكان. احنا أولى. احنا أولى بهذا الدين من هؤلاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا واياكم لنصرة دينا. مع كنت سخنت. بس... الأمور محتاجة كده ونراكم على الخير إن شاء الله هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه